ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب دهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا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 Inna, diegenen die iechsen en aar een groot. Waarom zult kabir. u Hoewel hij zich in het leven laat, en ik wil hem niet in het في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهم الا الرحمن انه بكل شيء بصير ام هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم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 Qul innamaal al-mu'addallahi wa innama ana naziir mu'biin, falama rauhu zulfa tansii atujul ladin kafroo wa qila haza ladin